من ضاد من راح لا ترجيه خله يروح الضيقة الغاضية يخف ميزانها اللي يدور على الزلة هنا الغلج روح على المشكلة من سد بيبانها حتى على الضحك ينقابلك وجهها شحوح ما غير يبحث عن الشرحة وعنوانها فذاك لا ولا ولغراسه طموح سفينة البحر غاعة ربانها يا صاحبي ما نصينا غير وجه صفوح ولنكاده عرفنا نظرة عيارها أنا أعرف اللي صليب الرأس قرنه نطوح الفارس اللي يود الخيل ميدانها أول عمل اللي يبنى لقاله أعلى صروح بيوت نعرف مبانيها وسيسانها رجال ترقى على الجمة وتاط الصفوح تعرف وصول المعادن تعرف أثمانها وأنا على الدير هسكب, هسكب كل عبره, عبره نوح أشتاق وأحضر من الغربة, الغربة علي شام وانشفت لي وبرقه يلوح قلنا عسى يسقي الديره وديانها, وديانها. الديره هاللي بها الكادي وريحه يفوح ونسمة هواها تذكرني, تذكرني بريحانها الديره هاللي لها ذكرى سلامات روح في ذكرياتي مزارعها وشيبانها وفي ذكرياتي جبال شامخات الوضوح جبال غمة رعاياها ورعي